هيّات هيّات لمات وعدون إن هي إلا حياة الدنيا موت ونحيا وما نحن بما این ها ایلا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنين قَالَ رَبِّ انصرنی بما کذبون قَالَ عَمَّا قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غساء فبعدا للقوم الظالمين ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين مَا تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثُمَّ أرسلنا رسلنا ما أرسلنا رسولاً تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأت بع نابع وجعلناهم أحادي.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 وَجَعَلَّنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِن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 ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون این الذین هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤمنون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 هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم لا تجأروا اليوم إنكم من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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ